فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب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 وما هو بالهذي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا